بسم الله الرحمن الرحيم حمي والكتاب المبين ان جعلناه قرانا 124. وكم أرسلنا من نبي في الأولين 125. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون 126. فأهلكنا منهم بطشا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 وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهِنَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا, فأنشرنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ تَركبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثم 129. ثم تذكروا رَبِّكُمْ ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا, وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لَهُ مقرمين 120. وإنا إلى رَبِّنَا ربنا لمنقلبون 121. اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءُ قالوا اننا وجدنا ابانا على امه وإنا على امه واننا على اثاره مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبل كفي قريه من نذير الا قال امرفوها الا قومه انني برا انني برا تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين واجعلها كلمه وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا وَإِنَّ النَّبِيَّ كَافِرٌ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير منا يجمعون ولولا أن يكون ثمُ تَاحدَةَ ل جَعلنَا لِمَ يَكفُرُ بالِال الرَّحْملَجَعلنا لِمَ يَكفُر بَِّحْمَِ لِبيوتٍ سُقُفاء سُقُفًَا فِي سقفا الظَّتِ وَمَعَجَ عَلَهَا يَظْهَرُون وَلِبُيوتٍ بوابَ وَسُررًا عَلَْهَا يَتَّكِ وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض شيطانا فهو له قريم وإن ويصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم ويحسبون أن 119. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون 110. أفأنت تسمع الصم أو, أو تهدي العمي ومن كان في ضلال فإنا منهم منتقمون أَوْ نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أجعلنا, أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ إِذَاهُمْ مُنْغَضِّينَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ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 قَوْمِ أَلَيْسَ لِي سُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسِيرَةٌ مِنْ ذهب أو جاء قل تريني فاستخف قومه فطاوعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما انسنفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعل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 وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِظِيمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ايقان انهم لكم عدو النبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و دَرَفَ الْأَحْزَابُ من بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً أَوْ تَأْتِيَ احزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر بل سُن وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال اننكم ماكنن لقد جئناكم ولكن أثركم للحق كارهون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين نادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكذون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون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 فَدَرهُم يخضُ وَلعببُ حتىَ يُلَابُ يَومَهُم الذي يدُ فَدَرهُم يخُضُ وَعَبُ حتىَ يُلَ يََهُم الذي يُعددُ وَوهوَ الذي في السمَهُم وَفي الأرضين وَهُوَ الحَكيم العليم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 119. ومن خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون 110. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 111. فاصبح عنهم وقل سلام فسوف